وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قد 119. بل الإنسان على نفسه بصيرة 110. ولو ألقى معاذيرة 111. لا تحرك به لسانك لتعجل به 112. علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة 117. ووجوه يومئذ باسرة 118. تظن أن يفعل بها فاقرة 119. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من أراق وظن أَنَّهُ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذني المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى 117. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى 118. أيحسب الإنسان أن يترك سدا 119. يكن طفة من 111. فكان علقة فخلق فسوا 112. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 113. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى